آخرتهم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بل زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في هم لخسرون وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ من لدن حَكِيمٍ عَلِيمٍ إِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا سَآتِيكُم منها بِخَبَرٍ أَوْ آتِيكُم بِشِهَابٍ قبس لعلكم تَصْطَلُونَ فلما جاءها نودي أن بُلِكَ من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا مُوسَى إِنَّهُ أنا الله العزيز الحكيم وَأَلْقِ عصاك فلما رئيها تهتز كأنها جانوا لي مدبرا ولم يعقب يا موسي لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء سوء فاني غفور رحيم وادخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع ايات الى فرعون وقومه انهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءتهم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 إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والانس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على وادٍ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 او لا اذبحنه او لا بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبئ بنبأ يقين اني وجدت امرأه تملكهم واوتيت من كل شيء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 قالت ان الملوك اذا دخلوا قريه افسدوها وجعلوا اعزه اهلها بالله وكذلك يفعلون واني مرسله اليهم بهديه فناظره بما يرجع المرسلون فلما جاء أسليمان قال أتمدوني بمال فما آتاني الله خير مما آتيكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ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 وَأَمْطَرْنَا عليهم مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَذِينَ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ على عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفِئِ الله اللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا تُشْرِكُونَ أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وال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 أَمَّنْ جَعْلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعْلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعْلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعْلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَاهٌ الله اللَّهُ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُطَّرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّورِ وأي يجعلكم خلفاء الأرض أإلههم مع الله قليلا ما تذكرون أم من يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الريح نشرا بين يدي رحمته أإلههم مع الله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 وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا وَآبَاؤُنَا أَإِنَّا لَمُخْرَجُونَ فَقَدْ وَعِدْنَا هَذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا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 وَإِنَّهُ لَهُ دَوَ رَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ يقضي يَقْضِي بَيْنَهُمْ وهو وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ المبين انك لا تسمع الموت ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرين وما انت تهدي العمي عن ضلالتهم ان تسمع الا من يؤمن باياتنا فهم مسلمون واذا وقع القول عليهم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 انا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا ان في ذلك لايات لقوم يؤمنون ويوم ينفخ في الصود ففزع من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله وكل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 وهم من فزع يومئذ ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هدو تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما أملت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأملت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدي فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ طيسين